و الله الله انا جربت تسجيل الكورس و انا و انا و الله و انا انا انا الكورس جدي من نظره نظره عينك هاي اننا راكب لا الميدان كان منصوب اريد ان صار الزهير ولا يعلم عنه الا قيمه ورئيت هذا الموقف في تربط العز مع وان كان في احد هذه المعاني الظاهر A'gamous, o'chaf, sy'n'e, yybyft y播 dre. E'e, r o'chaf, yybyft, ywbydd y bydd rwyddyma. Hyly 경wydd y bydd y bydd y bydd y bydd y bydd y obie y bydd y bydd y bydd y bydd y bydd rwyddymae'n hibbyft. Weâdw ahly y bydd y bydd y cyffre efforts, y bydd y bydd hasta eraill y bydd y bydd y bydd y bydd y bydd yoln y bydd y bydd y bydd y bydd y bydd y bydd y bydd yr a o'chatt bleyn enemas greatly cewn ne'n newidaint o y bydd y bydd y bydd hyr.�� y bydd y bydd y bydd y bydd y bydd y bydd عيد وجيدا جديد يطرق مع المبارد إذا نستمر ممتورة ثمي هذا الأول فإذا قد يريد خصوص كثيرة عندنا بنظم له احتمال في المعامل كبيرة ومدمية لتعرض على في هذه الحالة كانت مهمة وفي الشمال كانوا من المستقبل والتوقف السياري إلى الضيان هذا الضيان إما أن يكون رابع في نفسه يسقط في بيته ذا المعنى وحده من غير اهن ومن غير طمئنا هي طاوله سعر 20 هو ضائع ومضر ترين لم يستقيم بمثل في الثالث المعنى بل يحتاج إذا غيره من تهول أو تعلم ليه المراد والمعنى هذا ينظر أن ننزل في شفره فقد تعرضنا بشيطة نماظه الحديث عن المبين فهو ما يسمى في <تصفيق> الوار وحسي ما اليوم ستعرضوا مع المساجد الكتابي هناك الكتاب هذا المبنين بالكتابي الزراعية هو المعارف الذي كل ما كان المراث منه بسبب من غيره فهو المبين أولاً أو فعلاً أو غيراً الآن قد يرد بالقول وقد يرد بالفعل وقد يرد بغير القول فعلاً إنه أردنا في القوة اقول تعالى ان الله انه ممكن ان تثبتوا طاولا والله سبحانه الذي كان في هذه الطاوله في طور مدين تعالى الرسينه فطارت في السرعه فكانت امواج طول ما بينه في رمضان فديان بالذين بالسنن سنن اليهود هارون واد حطه وينقضته فقد بين ان رب الله قد سلم ما انصف السماء قلت امرك في النور تدنس كل رجل تجد من هذه الغاية التي وردت فيها الإدمال على صورة التي ذكرنا فيها عن ثلاث ثمانة إدمال فكرنا رمضان المجمد عند الغلال المراضيين في تكلمها عند الثلال السوريين فقمنا أن المجمد عندهم وغمانا لا يسفي وحده في العمل فلا يأكد الأدوان من يحتاج حبار مفيد هذا الذي ما تضمعه بالإجمال لكن هندي تصويرين وراث في الإجمال وإحنا ما هو الذي يتردد لا نتيجة لحدينا وينت نظر الى ال في الطاوله كما نجدنا وقد يرى كل خيان في الفع ويرى البيان بتاز ها لاين للنمو و لمع ان الفع كما يبيني في التجي المتطور على طول اراضي سيّن النبي صلى الله عليه وسلم بكاله وقال الله تعالى رضي على الناس حد البيت من السفاعد السبيرة سيّن النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً لأريك بكاله فيها رأي لا يكم البهان إلا بالقول أما الجاعة فلا يصرق وأن يكون مبيناً فالأطول ملتوك في حاسب الثرائم وآخر أطول خالدي هذا الجديد هو أن يرى أن القول أو الكاعدة ليست في مسارة القول إلا إذا وجدت من المطار أو الحرائب فلا يصرق بالبيان هذا النموذج زائد على تقديم القول كما تسحب البيان بشكل وحوله بعد ذلك او غيره وما اي مما غير هذا هل هذا ثلاث مئات من التبرعات منها دين ومال وكتابه الذي قادره بأهل اليمن عطله مع عمرو بن خلن في يتضمن هذا الكتاب بيان للقوارس والسنن والديان أيضاً يحصل أيضاً البيان كما يحصل بالطور يحصل بالتالي ويحصلوا بالتكار ويحصلوا أيضا بالإشارة كالقول عيد الشهراء قدروا عادة ويحصلوا بالسكور هذه هي في الأرض اللي نضمنا لكي نعلم لانخيطوا بالتكار والانقار والسكور والتقار نمكن إدراجها لمنها الأفعال إن كانت في الأصل أيضاً هذا هو قوة بيئة لكن المؤمنون أنه لا يوجد هذا الأفعال فالتقل بيها نفسه في الجنوان المصطبات فالتقل الزائد والدليل يقرب عن امكساب المسلسوس عن اتقاض وعن المشاهد إذن المكشفين والواضح بغيره هو الذي استقل بنفسه في الثلاثة المعار أو في الثلاثة على المعنى كان مبينا بغيره وراء هذا الغير إما أن يكون قولا أو قعدا أو كتابة او بسرطا او بسرطا انتفق ذلك الى العام قاعدة في العام كل يقول مصدف كل لطف تبرط ما صدف له جفعة واحدة من غير خطر فهو العام ويجب ان يحمل على عمومه لظهوره في العموم حتى يثبت ما يخطي صدود بعض الافراد ايه سيخرون منهم تصرف ذي المخفف على عمومي فيما اول شيء مصنف عرف لنا العام بقوله كل لوح كل لوح ذو صوره مع كل لوح أرد بذلك أو قيد يخرج منه العموم المعنى أو ما يسمى بالعموم المجازي والعموم المجازي ليس لفظاً له استغرار في أحاذه واحد مراحل معنى الحكم مكيف للمستعد ان معظم اراسمون فعمروا او في الاماكن فاستخدم مكانا في مطار مكان في فندق في مطار او مكان في مطار صغير ذلك الحكم فيه انت تحصل كثيرا جدا فيما العام الذي هو ما اعتبر انه العام المصري قوم احاله بدون تركيز في الخط اذا قال هذا للطلاب ان جرام تنوزون جميعا على التثبيت الزوينه فاذا كل لفظ خرج من هذا ال الرموم هل ميزان العموم ميزان المرابط معنا وفرض بذلك ان طول لكل لفظ وان غير لفظ لا منه الفاظ المركبه التي تذلد على العقل لا انتها قاض بأكثر من لحظه ويسمى الأفاظ مركبة في قول كما الأمام الكلام انتشر فالكلام انتشر وانتفج العموم ولكن ليس برفض مراحل وإنما هذا هو بأكثر من ثم يقول ذلك خذ لحظه استغرق مع صلح له فخضروا تورق ما طبق لأول يعني جميع ما يسلق له جميع ما يسلق له كل هذه الأطراق يستطرقوا أولا فهذا قيد لإخراج العام الذي مريد بالخصوص العام الذي مريد بالخصوص لا يتناولوه يتناول، ولا يستغرق كل ما صرح له ولكن يستغرق بعض ما يصرح له فالقوله يتعالى من الضبان أم ينشدون الناس على ما تعمل الله من قوله كنا عنا من والله هو عشان نبذل منها لكن ها هنا في الآية وليد بالخصوص أو خصوص النبي صلى الله عليه كان عادة الآن وليد بالخصوص ليس مستمرت لكل ما يسمح الأوروخ إنما فقط ضعوا ما يسمح الأوروخ فيصلك هذا ينظر عنه أو قوله تعالى ثم عقيده من حيث أفراد الناس لأنه يرى أن هذا المعقيد من حيث أفراد الناس ثم عقيده كان هذا العين من في العاد الذي يحصل فلا يكونه مسترد عن كل الأفراد الناس وإنما يكون مسترد بعض ما يترك له فيخرجه من الناس. هذا ما الذي يريد به حقوق قوله بعد ذلك كل رفض يستارق ما يصرح له دفعة واحدة نعود في الاتراض الاضطراط معنا الشموع هذه الشموع جميع الأفراد وقول بالاضطراط ضرع عن الافتعمال والوضع أي أن الله موضوع ومستعمل على سبيل الشموع والاضطراط وهذا صيد يخرج منه اللطف المهمة الرط المؤمن هو كذلك مثلا هذا الرط ليس موضوع بمعنى وغير مستعمل فإذا كان ليس موضوع بمعنى وغير مستعمل فمن ذات أولى أنه لا يسترد فيخبر منه الرط الرط المؤمن الذي لا يجده على المعنى أي هذا الموضوع المعنى وهي المستعمل القوله هذا ذلك جزعة واحد في المعنى أنه وقف الذي يشمل جميع أفراضه على سبيل جثه إنما يشملهم كانت إله واحد أي جوفا واحده اي جوف عد واحد قيام و وفؤه واحده لفقواء من في تعريف هل منظر في ما يكون شاملا لاطراف الايه عاده شديد الفصد عاده شديد الراكو بارمو لا يستهدف جميع افراد ولكن شروق شروق هو لا يكون مستخدما لدينتي او او شاملا في التاديب او يقال انه مراهق داخل أقراضه أو غض يجد على أقراضه جميعاً لكن على سبيل البدل لا على سبيل كمونا فهنا في التعليم يخرج قوله دفعة واحدة يخرج منه المطلق كذلك يخرج منه دفعة واحدة أن نكع في سياسة الإسجادة لان هناك على زياده في الهواء واصوات واصوات مزعجه ولذا الشمول بمعنى ان فورا اذا يريد ان يزول يريد ان في الصاد في الحدث كاملا لذلك هاي اقل عدد ممكن يحصل لحظ ولا يحصل بكل الرجال فإذا عموم المطلق والمتعة في السياسة الثالث هو عموم الجديد لا عموم الجمهور وقضروا بعد ذلك من غير يخص قريب قوله من غير يخص قريب قال لمسائران برا اثناء الاعداد لامن عام يتدرج جميع الافراد اللي دفعه انواع واحد من غير ان تكون هذه الاسرار محدده ولا محصوره ولما رأينا أن أثناء الأعزاد تستغرق وردهم يستغرق جميع أطراض تقول تعالى تلك أخرى مكاننا في تستغرق جميع هذه الأطراض جفعة واحدة ولكنها محددة ومحفورة فيقول من اسماء اعداد فقوله بان هذا كتب هو العام نعم التاليف المصنف لثيتا مانعا من دخول المفرد وبالتالي مع العنوان اذا لم يرض في دليل عباره بهذا الوضع المناسب أي كل لفظ يستمرت ما يطلق له دفعة واحدة بحسب وضع واحد من غير حظ فقلنا الضوء الذين عرقوا العامة بحسب وضع واحد قيد لإخراج المشترك لأن الميطر هو اللفظ الذي يوضع لأكثر من معنى المعنى أكثر وأن أولاً أذكرنا أنه في المعنى الأمور التي تخرجون من هذا اللفظ الميطر تخرجون من أسماء مصادفة مصادفة مصادفة مصادفة مصادفة مصادفة مصادفة هذا الخارج جزم ياروه المنقولة فأيضا يخرجوا العام من هذا لأن العام موضوع من معنى واحد وضعا واحد هذا موضوع لأكثر من معنى فأيضا يخرجوا للمشترس لأن يدل على أكثر من معنى فخورنا القرى كانت يا ساعه و اذكروا وقوم ان خطا كان اسم دي الصغيره الحمراء وقوم من الجبل كان كبير وصغير وليل في رفض ليش أكثر من معنى بينما العام ليش مد ذلك المعنى له رموم وشمول له استغراض بالنسبة للجميع راضي لذلك نجد أن العام محل. إن وجب العمل به لكن المشترك حرارة في السماء فوق الهمه الغريبه الى دن جديد او ثاني لا تاريخنا يتضمنه اللهم الا غايب من يرى انهم يدوسوا العدل في المحترف ما هم كما زيد او او على عندنا راض ثم يقول فعل ذلك ويجب أن يسمى على عنومه بصدوره في العمام حتى يستثمى بصدق صحوب بعض أقراضه هنا العام إن يجب العمل فيه ووجود العمل فيه مسمع فيه عند الظهار لأن لأنهم يعملون يجرون هي هذه واردة في الكتاب وثم يجرونها على عمون فلا يطلبون جليل العمون وإنما يطلبون اكتهاباتهم جليل القطور حتى يتفضل الله سبحانه فكان الاجتاء أن مصهورنا هذا ان هذه القضيه لها معنى فكانت رجعت كان من غير مثير للشك ضمن الوثائق التي وضحت في الذكر على لا ضمان على سبيل التمثيل فقط عندما جاءت فاضل المذين في دور الدرا ما نتكلم صوت ضغ من راجعها قديم وتجعلنا في الى الاعلام يوصيكم الله في اولادكم فذكر محمد صلى الله عليه وسلم فادرك هذا الوضع الذي اضطاع انهم الذي عليها او احفظها على ذي العام في الغارات لكن تذرا عنها في هذا التثبيت انه سمع النبي ورسوله عليه وسلم يقول نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقه تدلنا على دليل بخصوص وذلك ان ما نفع ينسب للمور كامل التكليف الاعضاء الجديد لما صدروا صحاب على هذه الذكر في انزال الرساله تعالى من الذكر وذكروا ان طور الذين صاروا انما منزل قران مقابل ما الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ومن يشرك بالله فقد ظلم ف قرر ال ال الرمون هذا التفاوض في الجلسه الموجوده في السنه القديم او حاولوا يغيروا الدعوه فيها ا بالنسبه لما يلم على الوقت العام فتبين ان كان الموضوع ا انطارد عن هون ويظنون ان هذا دليل من ذلك كذا ما جرت كيفت تلك المحافظة كما يترك أن ينفيذ صبر هذا السرعة فقال عن طارق إن أمير الله أنه كذبا يقول الله عليه السلام على ماذا تروه في هذا العمم والرجوط والمحذر في الأليف والله يتاقل على الجمه فهو قوله هل هنمت من صوريك هل هنمت من صوريك فذكر بها إساة والقوم المثلوا على اكتلاف هذا فكان ذلك إسماء منهم ولا شكرا أن الأنصار المراجلين كانوا من أخار الوزن العرض وحول ذلك إذن الإسماء وراء وعلى أن هذه الأمور السياس استبدوا من جاهل الأمور ويعملون في الأمور إلى أن يريد جدير الخطوط فيها ضدية فيها بعد التكثير ويعملون في صورة التكثير الجغيل المخصص فورسا لذلك سيخرج منهم نفس الطوق الديني المخطط اخراجه ويدفع على عموميه مما ستقيا بما في قدر قريب ان الجماعه تقاطعت على هذا الطريق يمكن ان هذا التضارب في الجوانب يؤدي الى هذا بان الرهمان تقرير عن جنين الرأس والرقبة، بعض يرى ان هذا العام تحت التخطيط. لاحظت التغير وبعض يرى انه في سياق الترسيم بالسنوات، بعض يرى ان سجل اليومي للمصابون، فالجليل المنطقل كبير ورد على الجليل هذا لا يصدر من كل جرس فإلا أصدر من كل جرس والصحيح إما ذكرناهم أنه من العالم إذا دفلوا التخصيص وأن كانوا منطقل منطفر أو منطقنا فإنه فيما عدد كرة التخصيص يبقى كل جرس وفي الأمثلة الثانية الكرة الناس يرغبين عن إعادة الإنسانة في أغلبهم يقول المخمص في أغلبهم أسماء الشرط يقول صلى الله عليه وسلم من أحياء أرضاً ميتة في الأرض وقال صلى الله عليه وسلم أعتقد استعام فلي أول ثم بعد ذلك ذكر ما جل عليه لفظ آخر ولكن في أول شيء فذكر المعرض في الأجلال الجنسية الكراثية ثم بدأ مجرى في سياغ النفل أو النفل على الصف والاستخدام الثالث مارك الأخير ذكر مضاف إلى المعركة الاعتبار الاعتباري من العالم الذي يتخذ العموم من اخر الدين بهذا طالما ذكر باسي ما ذكرنا انه راى ان نذلنا مناطقت الاماكن التي أو المواضع التي يكونوا فيها العموم ليش ما لونها تهاجم في جدار في التجاري واحد هذه الزبران راينا في رقم اما الاخير هذا في شيء واحد والمظاهر النافطه والادوات الاخرى فكان المقصود في ماده 33 فقط المعارض هذه الزبران هناك راس السياسه الشرقائيه بيذاك انتظر بي العمان اللفظ الذي يدل ضمن نفسه ان تدا 12 و قلنا فكما في, في اسمها من صلاحات في قول ابن زغاري سلاما من من احلى حرفا ليس ثنث اليد و قلنا بهذا هذا بعض لحنا ببعض المالكية على أن ظني يملك بإحيان أي أن ظنية إذا أعلى أرضا أرضا يملكها لأن من المستعملة للعراف تفيده العموم فقال في هذا الحديث على منظم جميل جميلة في الإحيان هل نسألة خلافية سوف أكثر خلافية أي شيء أيضا ما أبحت استهامه هذه أولى عقبة جسافة هنا تجد في هذا الحديث هذا الحديث المستضح عليه في جلده على أن ما عدا آه للفرائد وإستهان فيكون البقية العقضة فالأمر مزمع عليه فإذا أنه كما هو معروس يقدم الأقرض والأقرض لمنه في الأقرب اكثر من الوجوه والوجوه اكثر في هذه من العمومه في باب اولى الوجوه العمومه تكون في الوريد نفسه كما تاريخ ال ولا العمومه وله الوجوه فستحسبها ثاني فجدل هنا ان في غير العاقل في هذا القام ها انه الحديث الذي ذكره هارونا صنف ذكر ا فقال الذي اولى عقد الذكر فعقب فلاحظت في كتب التفسير وليست محفوظا عند اهل الحديث مع مصر غاية النجوزي والمنعي أنا نحن نقل أرود نحجر في البحث بيطره عقضة غاية موجودة في الحديث, الحديث وإنما موجود اللغة الحقوة القرائزة في أهلها ثمانا بقية لأول رجل جتا لأولى رجل مجدد وليس هناك أقضى إنما لقضة أقضى الجوزة فقض في كتب الشيخ إيسا إبراه حديث لتنبيهها هنا أن من أن من و ما ورائيو هذه تفيد العموم مطلقاً سواء كانت في سوق الفن أو صناعي أو مؤسسات ما غير راتم ما غير تفيد العموم مطلقاً في اي مكان كانت وهي دائما نقول ما انفع تاتي او حديث في اول اللوح ثم يقول الاسماء الحسنى بقول الثالث ما لي حبل من مالي ولا عطاء في الحقيقه هو اسم الحبيب الذي انوار النام نادق الكريم موقظ ذراي من الحديث جاي من اسلم هذا الحديث تمامه قال رسول الله صلى الله عليه واله زاره ثم شاء ان تصعد هذا الحديث من خطا و ذكر ان ان هو لا يعد متقدا رواه يروى هذا الحديث نسخلا لكن معناه صحيح سلبي لو كان اخر وفي انه ساله ما يحل لامراته وهي حائض قال ما فوق الزه أن الحديث على الصحيح الصحيح, يعني الصحيح منه أنه لا ينجده ولكن معناهم كانت بأنه قلت النبي صلى الله عليه وسلم وكان راح في الحديث أنه كان يعمر يعمر إحزان الثالي فيه جاءهن في الغزارة العلمة في الباشرة العالمة فارض الحديث وكرنا أنه هذا الحديث هو جذب من أتكرنا هذا المثال أنه هو من الحديث لأن معظم الأمثلة موجودة وأن أحد المصنف على صاحب المساعد صاحب المساعد كل معظم المعارفة والراضي لأنه فيه المعارف حتى في هذا وهو يستقر كثيراً في الأمثلة عن عن مرحب النساء فهو ما يحيو لي من مرحب ويحارب هنا أيضا تدل بما الذي يفيده الاستمام تدل على العموم يعني عموم المرأة ويحارب فجاء التخطيص بسلمنا بسحة الحديث جاء التخطيط في أنه يحرم عليه الاستمتاع بما تحتها من الزار ويجوز لو الاستمتاع بما تحتها من الزار ذلك أن الشعارة كانت تأمينها عاماً لكل التخطيط لا يدخل إلا على ما ثم ذكر بذلك الموصولات وهي ايضاً من من العموم التي يفيده ومن الأنقاط التي يفيد العموم من نفسها ومثل لها يقول للتعالى والذين منكم ويجالونها أزواجاً أو بصمة ينصف ينع 14 وعن اسم الموصول سواء كان مفاضاً كالذي، الذي التي او كان كان لدينا او جمع لدينا وخياتي وسائل تاريخيه كلها تفيد العموم وراوي ذكر المصادر الدكانه فيكيد الامر ان من ان متوقع أن وعنهن أزواجه وأزواجه هنه كل عقل هذا يستوى أن كنا خامل أم حائق وحائق سوى أن تدخل فيها ونمي يطل فيها فهذه كلها إثناء نصر يعني النصر عام وارفق بربه الربيل وهذا حموم الموجود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 المرأة التي دخلت بها من أجل ثم يستطيع المطلق لذا ذلك إلى النوع الثاني من العموم هذا النوع الثاني من العموم يتمثل بما كان جل عليه اللغض لغض آخر على العموم الكيري ويكون في أول فيه. نقل البدايه بتاع او ذكر ذلك المعرف ذلك المعرف للطلاب جماعه المحله في الالف لاء رواندا حضره لذلك على الاقترا او هذا الجامع الى 24 يذيب الرمم والتاجه من الرموم الدهمو ان واضح اذا في ثانيه في الكتابه انه لا فكل ما يمكن استدرا منه كما عند الرموم اينما ما لحظه الانسان لو انضرب فمحله الالف واللام يثيب عنده الرموم يمكن ان يستنعم منه في دليل قول إن الإنسان ما في قصر ثم اتفتنا بعد ذلك إلا الذين آمنوا وعملوا صالح فتجدنا أن الإنسان هاونا لو لم يفتح هومن فما اتفتنا منه الذين آمنوا وعملوا صالح إذا الجمهور إذا هدونا إلى أن المحلق الأدو إذا على مطرس على يفيد الأموم خلافا من الخط الراضي وأجباءه الذين يذهبون إلى عدد إفادة الأموم لنسبة المحلة في علي فرلان وأطر الخلاف ينرى بما إذا قال الرجل لجوجته مثلا إذا قادم الحياة يجوك انتقاض فعلى أي الزمون قود الحياة كانت لجميع الكثير بمعنى إذا قادم واحد منهم أو قادم بعض منهم فإنها لا تتخلصي فإنها تخذيك قبل باقي وجه ما تو والميعه والميعه تديون فدارت طرق عن درجته يتلاج يجعل ما لم يقول ب طن الف واللام العموم عند قلتها على اي شيء شكرا ايضا الالف هنا بالنسة المخرى مثل الآن المصنف يقول ليه الثالث والثالثة تقطعوا أيدياً الثالث والثالثة تقطعوا أيدياً ما هنا كامل كارث بكل كارث سواء كان كبيراً أو صغيراً سواء, سواء كان دون النقاط سواء كان زكراً سواء في الأخيرية سواء كان في هذا المجاعة ودن يكون في هذا المجاعة ثم يأتي بعد ذلك كانت تخصير الصبي والمجنون لا يستنان في العموم لا يستنظر لا يستنظر ولا يستنظر ما تحت النصاب بأن الشروط الصبع ما هو هذا الشيء هذا طب من هذا العموم يبقى ما دون محكما ما عدا قوه التخصيص لكل العموم فقط اذا نعمل في انسانيه مثلا مؤخره الالف واللام التي تستقل المفرد ثم بعد ذلك المحلّة في الألف الإسلام الدافذ على الجمع لأن المحلّة على الجمع وعلى الإقراض من الجمهور أنه يقيده حموماً كانوا من أرقاض الجمهور مثل المسلمين والمسريكين والمسلمين والمسلمين والمسلمين هذه أرقاض الجمهور أو كانت أسماء الأجناب مثل السمينار الخيوان مع الناس إذا ذهل الأليف الزام الرمو على الرموم على الجموع او على الجمع هذا الرموم فذكر أهم المثال الذي يفيده الجمع فأقوله تعالى الرجال حوامون على المثال فذكر الرجال والجمع وذخل عليه لأليف الزام المثال جمع وذخل عليه الأريك. الواحد الآن أصدق من كل الرجال أو النساء سواء كان هذا الرجل هو زوج أو أب أو أخ أو إبن أخو الآخري همون الرجال قلهم قوانين وقوانون على النساء ونساء الأمساء قلنا زفار عش أمعات أو بناء هذا الرجال كامل لهم ثم بعد ذلك إذا ودد قطط من هذا الرموم قطط على الرموم بأسفل المنطقة لنستقبل ذلك المسؤولة الأخرى التي هي ألضا من, من الرموم التي تقدر برقب آخر ذلك الرموم فيه وكان في الرجل هي المنجرة في السياس الناس الناس ان الناس يراقبوا النفل عند الجمهور قلنا ما تزيد الروم علاقه بينه الا لان هوه القرطيه في اختلاف مع كما وهو قضاء بالتوينمين عاما ليت الموحد دائلا على الله نعم الثالث عنه في إثناء من العموع الآلس أيها المعبودة في حق الدرس سهلا نعلم الجمهور خلافا بعض الدراويين الآن هنا نشر في حياة النبي لا تدل على, على, على العنوم إلا إذا كانت مسبوقة في مين الجاثراء لو كانت صاررة أو كان مقدرة صاررة قولي تعالى وما من جداين إلا الله قوله العراضي أنه لا إزال الله علم أنه لا إزال الله إنه محذرة يكون الظاهرة وما من إله إلا من لا لا في من إلا الراعي وما من الله هذا من هناك مسبوقة بالنبي ألا على أنها يجب أن تكون مسبوقة يظاهر عام الناح تكفيذ عموم لا أجل الله إذا مخدرة أي اثنان من إباعش يعدد اعتحام سوى الله وكذلك عندما تجريد رمون 30 مسبوقة بمين فهذا رحنا بعد عدير أبو الضخاء العكدري فعضوا اللغة بمين وعلينا قادمنا ولا تجريد رمون إلا إذا كانت مسبوقة بمين أجاراتنا أجاراتنا مثلا مستحيح من النبي الزمور ومستحيح ومثلا نصنعنا في حديث هذه الزكاة عشي مالين حتى يكون الحوض هذه الزكاة عشي مالين حتى يكون الحوض جاءت النكرة في الزكاة من النبي للا على العمود ذكاة لذكاة المال فاستدد به المالية في هذا الحديث على أن الماء المستفاد لا يضم إلى الآخر وإنما ذاك الماء المستفاد يبقى حتى يحصل عليه الحظ المستفاد لا يضم لا يستفاد على الماضي الخطلي بل يستقل في بي حوالان حوال اجتماعا على العموم الموجود في هذا القديم هذا كان في الماضي حصار ومعهل حوال هناك حوالنا في سياح النهل ثابت في العموم ومن ثلاث <تصفيق> التي أعتبرها في الأدرسل astها س pianist و byna ghatnot.com.au.edu y.e.f.W.I.E.f specific.ます nosaurahkat.com.au28中 nel du проagru.com.auq dari hasil Ohtouma wurde.sunderv No heegra American.com.au www.huuta.com.auis.en Doala.com.au O في السياح النسل أو النامس أو الشخص أو الاستكام من شخص هذا أولا بالنسرة في السياح النسل ثم أعطبها بالنسرة في, في السياح النسل في قوله تعالى قوله تعالى لا يحقق قوم من قوم الذي اوتي بي ربنا نماغة فعل في المغاربة الدون لغلاب مايك هذا الفعل الفعل إذا نظرنا إليه وجدناه أن كل فعل يجهد عن مقضر زمن والمقضر كامل فيه إفاعا فكأنه قال لا تسريه للقومين القوم تفعلنا ها و ما ان اني على ان سير انه اصبح في الفت في الذي يدل على انتشار احتياطي النعم لا تسريه ترى القوم قوم من هذه الضفة بأن السائلة الهاظنة لكل سائلة ويوجد سماعه المطبط، الخارس المطبط بذلك كده كان مشروطاً في لا ناهية أفضل ناهية أو نافية ثم تجد بعض الجنة عندك يا راوي كيف يا بخت دي هذه في السلام من هذا الجميع كنت خطط يومك هان هنا ها هنا تدل ديك ديك من اكيد في ذك الصح و هذنا اي انواع إلا في هذا الروم هذا الخديث الذي ذكرهونا من هذا الدولي الذي كنت قصمه جانسيانا ذكره بمحقق كل أسهل أنه خرجه الشيطان خرجه الشيطان لأنه يصدر بالسطحة ومجند من رواية الشيطان وظاهد أنه من رواية الشيطان إنما هو حديث منتر اخرجوا لطفئة جللالي في الحرق وقال <سؤال> انه حديث منصر بإشناد وقرعه الشيخ ناطق نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن بميان في فتاة التحريف حلال <سؤال> الحرب وقال انه حديث مران ان انما المحقق لو لم يش فكان اولى من ان يش اشاره ساقطه في النهار في جنبه ساقط في طريقه يشهد على حقيقه سنذكر التسقيل اذن غير صحيح في طبعا دقيقه وهو ثلاثه ثم هذه التغييرات كالتالي في تمام في فوزي على المشركين عباده الاله دون ذلك انا فيمكن ان نراهم جميع الحاله فان مثل الكلام طورت الناس يراهم بالاعياء بهذا السياق ال ال روابط ال... النكرات ال... جزيز العلماء من النكرة التي تفيد العمان هي النكرة في السياق اليمكنان النكرة في السياق اليمكنان تفيد العمان ايضا من ذلك ارخوا من السماء ماء طبو في الزياة الإنسان في العموم أن كل ماجد من السماء سيكون طبعاً ثم يمثل أخيراً إلى هذه الزياة فيتعرش بهذه في الزياة الموجودة هنا في ما زلت أو العام الذي استفاد العموم من أعمال البيت والوضع المعرفة إنما يتقض منه بالفيارة فمثلا له في مثالين مثال المتحدث في القوة والله والله والله خلاص الجماعة على في, في 25 درجة وهذا الذي يتعلق ومعرفة المعرفة يتعلق بالمنتري بالأخرى أو بالإحرار وأن هذا الثاني الذي يتعلقه في, في الجمع ويستجد به هذه الثاني ويستجد الماليسية ويواصفهم على أن صلاة الزمان لا تتفاضل في التحقر وهي سلوة ثورا أي كانت كل الجماعة المتعجي بأخوات لا تتفاضلوا بالكترة لأنه ذكر آرنا صلاة الجماعة وهي كان عامة وكل صلاة الجماعة سواء كانت عاجزوا أكثير أو قليل وصلاة الفج صلاة المعروفة أي كل صلاة الفج وكل صلاة الجماعة تفضل على الله صلاة الفج بخمسين وعشرين بمثور بمعنى لا تتفاضلوا بالكترة وإنما, وإنما تكونوا محكورة في العدد المشكوط الخديث هذا بالنسبة لجانب الإقراط إن الجانب الجمعة فقالوا إستعادوا لا تبصدوا أعمالكم فاتذلوا فيه على أن من شرع في النظر في عبادتهم يتطبط وولوها. وولوها في آخر اجتراك لها بمعنى العبادة التي لا تتجذف فإنه لا يجد أن تطرع لإنجرار الزائفة تحت عموم بقوله تعالى ونظر الزبوح مالك ثم سبق في هذا الحواد على أنه أخذوه من بيئة في نهاية وا مساله خرافيه غير علمي مرض دوار لا هذا تندروا وقالوا واصل واصل قائلا في الكره العام يقول المحن كل عامل من لن يدخر فقير فهو العالم الفاتح على مؤمنه وإليه ينطلق لفظ العالم عند الإخلاق كل عام أبيضة بلفظه عند استعماله بعد أطرابه فهو العام الذي أبيض به الكسور وهو الضرب من المجال في قوله تعالى الرجل المقال الأم الماء قلنا يزرعني حديثي مع نور وكل عام الدوله دي جميع افرادها وروح اليمن وضاءه والعراق في مصطفى كان هو اللي هنا في قرى العامر و ترى ثلاثه اسمع ثلاثه الذي اريد ان يسطع والعام هو من العام من على المؤمنين هو العام مكتوب